وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي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 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري